طويلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا تخذوه وكيلا، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرًا جميلًا، وذرني والكذبين أول النعمات ومهلهم قليلًا، إن لدينا أن كانوا وجحيمًا وطعاما غَضْبَةٌ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ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 كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفا وثلثة